20. <تصفيق> أربعة وعشرون. أربعة وعشرون. <تصفيق> تباً <تصفيق> المواعيد. المواعيد. <تصفيق> مهستويتك بورسيستا. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة. هل قد فاتك الباص؟ أردتِ سنو بول تونديا. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. أيك سنول لكان يكع مكناسي. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ ole ensi kerralla ajoissa. Kun dقيقاً في المرة القادمة. Kun dقيقاً <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <خد> <أجر> في المرة القادمة. Ole ensi kerralla taksilla. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Ota ensi kerralla sateenvarjo mukaan. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مطر في المرة القادمة. هو منا من اللهن ببعضه. عندي عطلة. غدا عندي عطلة. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ olen pahoillani. Minulle ei käy huomenna. Yu'sifuni gadan la yunasibuni. Ju gadan la yunasibuni. Onko sinulla jo suunnitelmia tälle viikonlopulle? Hal kad khatatta li fi 'utlat خطت لل شيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع وس لايميتش او قد صرت متعداً أو قد سرت متعداً من اهل التتاق م لنا ااقح أن نلتقي في أطلة نهاية الأسبوع؟ أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. من ناقبيك هل نقوم بنزها؟ هل نقوم بنزها؟ من نقران هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ آجامكوا ووريل؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ من ها عن سن من المكتب. سأأخذك من المكتب. من ها عن سن من المنزل. سأأخذك من المنزل. هين سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.